واختلاف في الليل والنهار وما أزل الله من السماء من رزق فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم من ورائهم جهنم يَمُوتُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلاَ مَتَّخَذُوا وَلاَ مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ أَلِيمٌ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 أَلَحَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ نُحْيَاهُمْ سَوَاءً أَمْ نُحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضلله الله على علمه و ختم على سمعه وقلبه و ختم على سمعه وقلبه و جعل على بصره غشاوة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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبِعُوا مَا يَتَّبِعُ آبَاؤُكُمْ إِلَّا إِن قَالُوا أُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذالك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آيات تتلا عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكونتم قوما مجرمين